وَأذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكْبَرَ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلِمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ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 ان الله يحب المتقين فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم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 فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنًا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَنَّ مَن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 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى حتى يعطوا الجزيه عيد وهم صاغرون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 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم اللَّهُ الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي رَسُولَهُ رسوله بالهدى ودين الحق عَلَى على الدين كله ولو كره المشركون يا كثيرًا من الاحبار والرهبان لا ياكلون الناس بالباطل لا اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم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 قِيلَ لَكُمْ افْرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الثَّقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرْضِيتُمْ بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ حَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا قَلِيل إِلَّا تَنصُرُوهُ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ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 عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِأَمْرٍ مِنْهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 لَقَادِمٌ تَغْرٌ فِتْنَةٌ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اللَّهُ وَهُوَ مُنْكَارُهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذِلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي فِتْنَةٍ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ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 سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين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 هُوَ مَن يُحَادِثُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خالدا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ولَئِن سَألْتَهُ لَيَقُولُ نَنْمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِلَّ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِيُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُنَّ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إن نعف عن طائفة منكم معذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجاك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا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 وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعْدَى اللَّهُ لَهُمْ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوزُ الْعَظِيمُ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 وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِنَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ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 ولا يحلفن ان اردنا الا الحسن والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه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 والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين مَا كان للنبي والذين آمَنُوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم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 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت